كما تدين وتدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعاسى غيرك ما يرضى الهواء كما تدين وتدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعاسى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 دهر ما لها مثل ما تبغي المعاسى غيرك ما يرضى الهوى احسب غيرك حساب، وانظر ليوم الحساب، دعوى المظالم تجاب، لو طال وقت الزمان كما تدين وتدان، احسب لغيرك حساب. ليوم الحساب دعوة المظالي تجاب لو طال وقت الزمان كما تدين وتدى كما تدين Kama tu di da. بك يطول بسنين واربع فصول ومهما تصول وتجول آخر كل الامتحان كما تدين وتدان مهما العمر بك يطول واربع فصول ومهما تسول وتجول آخر كل كما تدين وتدان كما تدين وتدان بغي المعاسى <تصفيق> ما ير...